العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أكم وإذن الجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذن الجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أكم وإذن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء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 الربك عظيم، وفي ذلك بلاء من الربك عظيم، وفي ذلك بلاء من الربك عظيم وفي ذلك بلاء من عظيم Vafi de kum bele Ummi Rabbi kumalıyı Vafi de kum bele Ummi Vafi de kum bele fi delik ku bele Um vafi delik ku bele Um vafi الربك عظيم، وفي ذلك بلاء من الربك عظيم، وفي ذلك بلاء من الربك عظيم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 وَإِذْنَ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ ثَرَّ قَنَابٍ بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ ثَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ ثَرَّ قَنَابِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ ثَرَّ قَنَابِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْظُرُونَ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 وَإِذْ ثَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْذُرُونَ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 وَإِذْ ثَرَطْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ أكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وإذ ثر قنابكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأم تومتعون ظرور، وَإِذْنَ جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء، العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم.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 وَإِذْ شَقَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ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 آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 من آل يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ ثر قنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأتمت عذروه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء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 أنتم تغضرون وإذن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أم من ربكم عظيم وإذ ثر قنابكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تغضرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونكم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 آل فرعون وأنتم تغضرون، وإذ وعدن موسى أربعين ليلة، ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 ve İzzu Ağıdına Musa, 40 Lelte, Thumma Tıxthumul Gjel Mibgedhi ve Atem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 وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا قال فرعون وأنتم تغضرون وإذ وعدن موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْنَ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 بعده وأنتم ظالمون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنا أكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وإذ ثر قنابكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وآل تومتعظرون، وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سور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 آل فرعون وأنتم تغضرون، وإذ وعدن موسى أربعين ليلة، ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ İnnehu huwa towab al İnnehu huwa İnnehu İnnehu İnnehu huwa towab al İnnehu huwa İnnehu huwa İnnehu İnnehu huwa thawab al-Rahim. İnnehu huwa thawab rahim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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا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 أفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ثمّ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثمّ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثمّ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الغمَامَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ عَلَكُمُمَن كُلُوا مِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَناَاكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاقُ كُلُوا مَا طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَضَلناَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الغمامَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ عَلَكُممَنَّ كُلُوا مِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَناكُْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاقُ كُلُوا الْطَيِّبَاتِ مَا مَا رَزَقْنَاكُمْ وَظَلنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الغمَامَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ عَلَكُمُ كُلُوا وَسَّلوكُلُ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَناكُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ الْمَن كُلُوا مِ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَناكُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاقُ كُلُوا مَا طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُنَّ Kulû min-tayyibâti mâ ve mâ zalamûn ve lâkin kânû enfusuhum yuzlimûn Kulû min ve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 Kulü min toyibat ma razak naikum wama ظلمu na wala kim kanu anfusahum yazlimu kulü min toyibat ma razak naikum wama ظلمu kanu أنفسهم يظلمون. كلوا مع طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلوا مع طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن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 Kulumun tabatma rızqana kum ve zlem ona, ve kalan kana öfsem yzlem on. Kulumun tabatma rızqana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 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْفَلُونَ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 فسهم يظلمون، وضللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن، والسلوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن. كانوا أنفسهم يظلمون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ وَإِذْ قُلْنَا الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا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 وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَأَى وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ رَأَى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 الا فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنتم انزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَن يظلمون، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رأيكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم اَكُم وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ شَقَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 فَتوبوا الى بارئكم ثقةلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذا قلتم يا موسى لن ونؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنتم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 وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَيْهِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فَتوبوا الى بارئكم فقطلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَإِذْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا دَخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ